Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأصلي وأسلم على رحمة الله للعالمين نبينا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعده أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبتدأ هذا الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى وهو الدرس الثاني من دروس السيرة النبوية أو هو الدرس الثالث هو الثاني في قراءتنا لكتاب الرحيق المختوم و لعلنا نكمل إن شاء الله تعالى ما يتيسر يعني في هذه الدقائق إن شاء الله تبارك وتعالى واعتذر عن التأخير أظننا أخ... يعني مر بنا الحديث عن واضح الصوت الآن أما الرسول عليه الصلاة والسلام في في حديثه عن قوله أنا ابن الدبيحين وبينا السبب في ذلك يعني إسماعيل لما إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أراد أن لما رأى في المنام أن يذبح وكذلك ما ورد في في القصة من أن عبد المطلب أنه نذر إذا آتاه الله عشرة من الولد أن يذبح أحدهم سبقا بينا أنه كان وقع الأمر على عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف أنه افتداه بالإبل وأنها أصبحت في أدية معروفة وقال المؤلف حفظه الله قال اختار عبد المطالب لولده عبد الله آمن بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن, ابن, ابن كيلات وهي يومئذ تعد أفضل يعني أنتم تتبعون معي في الكتاب تعد أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعها وأبوها هو سيد بني زهرة نسبا وشهرة نسبا وشرفا فزوجه بها فبنى بها عبد الله في مكة بنى بها أي يعني دخل عليها وقيل وبعد قليل أرسله عبد المطلب إلى المدينة يمتار لهم تمر يشتري تمر لهم فنزل بالمدينة وهو مريض فتوفي بها ودفن في دار النابغة الجعدي وله إذ ذاكا 25 سنة. وكانت وفاته قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه يقول أكثر المؤرخين لأن هناك من من المؤرخين ومن الذين كتبوا في السيرة أنهم قالوا أن وفاة والد النبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك بعد ولادته ولكن الذي عليه الأكثر وهو الذي رجحه بن كثير رحمه الله أنه مات وهو حمل في بطن أمه ومما يشهد لذلك هو قصة إرضاع لأنهم قالوا إن هذا يتيم ليس له أب فلو كان والده حيا لما لما سمي يتيما لأنه من المعلوم أنه لا يسمى الطفل يتيما إلا إذا فقد والده وقد قال هنا قال وقد بل توفي بعد مولدي بشهرين أو أكثر ولكن قلنا أن الصواب هو القول الأول وهو أنه عليه الصلاة والسلام مات أبوه وهو حمل في بطن أمه ولما بلغ نعيه إلى مكة رثته آمنة يعني زودت بأروع المرأة أظن ما قرأنا هذا ذكرت الأبيات وجميع ما خلفه عبد الله ولد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم أنا كيف اللقط ذهب إلى درجات. المهم قال المؤلف ولد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بشعب بشعب بني هاشم بمكة في صباحة يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول. طبعا مولده هو يوم الاثنين هذا لا, لا جدال فيه. ولا لما سؤل عن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وفيه وعلي أنزل فيوم الاثنين يعتبر يوم عظيم فيه ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا أوحي إليه حتى الوحي نزل عليه في يوم الاثنين ولهذا الشيخ يعني ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى لما سئل عن الاحتفال بالمولد النبوي قال هناك احتفال شرعي بمولد النبي عليه الصلاة والسلام قال ما هو يا شيخ قال صيام يوم الاثنين قال لأن يوم الاثنين هو يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم والإنسان الذي يريد أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فعليه أن يصوم ذلك اليوم لأن ذلك الرجل لما سال النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني عن صيام الاثنين يعني وش وش حكمه أو أو ما هو فضله قال ذاك يوم ولدت فيه وعلي أنزل فهو يوم عظيم المشروع لنا فيه أن نصوم ذلك اليوم أما عمل الاحتفالات وغيرها وكذا فهذه ما انزل الله بها من سلطان والمسلم يعني شأنه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم و يسير على نهجه قال يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول وقيل قيل أنه في الثاني عشر وقيل في الثامن وقيل غير ذلك وهذا يجعل الإنسان يعني مثلا في مسألة الاحتفال وكذا أنه ليس هناك أصلا يوم متفق عليه أنه في ذلك اليوم يعني في ذلك اليوم الذي يعني ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ف. حتى يعني يقول الإنسان إنه يحتفل في ذلك اليوم. عموما المؤلف هنا يميل إلى أنه في يوم التاسع من شهر ربيع الأول والجمهور من, من الذين كتبوا في السيرة هم يرون على أنه في الثاني عشر منه. قال لأول عام من حادثة الفيل يعني سمي ذلك العام بعام الفيل لأنه فيه اللي غزا إبره يعني الكعبة وأراد هدمها وما حصل له تسمي ذلك العام بعام الفيل ويكون يوم مولده قد مضى أربعين عاما من ملك كسرى أنو ويوافق ذلك العشرين أو الثاني والعشرين من شهر إبريل سنة واحد وسبعين وخمسمائة من الميلاد حسب ما حققه العالم الكبير محمد سليمان المنصور فوري والمحقق الفلكي محمود باشا طبعا ما يهم المسلمين هي ولادته واليوم الذي ولد فيه هو يوم الاثنين أما الاختلاف في يوم المولد كان في التاسع أو الثاني عشر أو أقل أو أكثر فهذا لا يترتب عليه يعني مزيد وأمل وإلا أن كان بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولدت في يوم الاثنين من شهر كذا نضام من الشهر كذا ولكن نحن يهمنا أنه كان يوم الاثنين والونحرص على صيام ذلك اليوم وروى بن ساعد أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لما ولدته خرج من فرج نور أضاءت له قصور الشام وروى الإمام أحمد والدار وغيرهما ما يقارب ذلك جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه سئل الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له ما أول أمرك يا رسول الله فقال أنا دعوة أبي إبراهيم أنا دعوة أبي إبراهيم من يعرف الدعوة هذه يعني من كتاب الله في أي آية أحد يعرف لأن إبراهيم عليه السلام دعا ربه نعم وبعث فيهم رسولا من أنفسهم فكانت دعوة أبيه إبراهيم ثم قال وبشرى عيسى عيسى بشر بالنبي أرسله السلام في أي سورة وما هي الآية ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد في سورة هاه أي سورة عظيم هو عمل في سورة الصف. طيب. أنا مقصود من هذا السؤال يعني تحريك الذهن حتى ما ي يعني ينشغل أحد، وكذلك لا أريد أن ينشغل أحد ب... ببع... بشيء خارج عن الموضوع لأنه كما حتى يستفيد الإنسان هذه فائدة نقوله لي ولكم. أن أن واتصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فالانصات هو أول درجات ال الفائدة والعلم إذا لم يكن الإنسان حاضر القلب ومنصت ترى ما يستفيد في أي أمر ليس في هذا الدرس في سماع القرآن في سماع مثلا محاضرة إذا إنسان يتكلم معك ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان أحد يتأني لا أقول أن هذا يعني منكم يعني ولا ما رأيت إلا كل خير ولكن من باب الفائدة إنه رضي الله عنه كان إذا أحد تكلم يعني مرة الوليد ابن المغيرة كان يتكلم قال قل يا أبو الوليد أسمع فكان يستمع له حتى انتهى من كلامه وكان يقبل عليه الصلاة والسلام على الرجل بكل جسمه ويستمع إليه حتى ينتهي من كلامه ولهذا من فعل ذلك حتى الآن يدرس فن الإنصات وفن الاستماع وكذا فيجب أن الإنسان الذي لا يعني ينصت جيدا لا يستفيد جيدا عموما قلنا قالنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى قال ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام في رأت أنه يخرج منها نور وهذا الحديث أصح من الحديث الذي ذكره المؤلف أصح فصار في هذا دعوة إبراهيم بشرى إيسى وأنه رأى أن أمه رأت نورا يخرج منها ضاءت منه قصور الشام قال ابن كثير رحمه الله يعني لماذا ذكر الشام؟ قال لأنه استقرار دينه هناك. والشام هو أرض المحشر والمنشر. وقد جاء في في الشام فضائل كثيرة. ألف ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى كتابا سماه فضائل الشام. وقد جاء أن الطائفة المنصورة تكون في الشام وقال أيضا إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ففضائلها كثيرة وحتى ورد في حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم قال وهم في الشام عموما هذا فضل عظيم لها وقد روى أو روية قال المؤلف وقدرويا أن إرحاصات, إرحاصات بالبعث بالنبوة وقعت عند الميلاد يعني هناك أشياء مثل ما نقول الإرحاصات نسميها المقدمات وقعت عند ميلاده صلى الله عليه وسلم قال سقطت يعني أربع عشرة شرفة من إيوان كسر وخمدت النار التي يعبدها المجوس وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة بعد أن غاضت روى ذلك الطبري والبيهقي وغيرهما وليس لها إسناد ثابت وإنما هذا من, من الأشياء التي ذكرها أهل السير قال ولما ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده. يعني تعرف إنه عبد الله يعني كان من أحب ابناء عبد المطلب إليه، ولكنه مات. وطبعاً أي مولود ومات يعني وهو يعني زوجه حامل، فشيء طبيعي أن الجد سيفرح بهذا المولود الجديد ولد ابنه. لا سيما إذا كان ذلك الابن قد توفي فآمنة أرسلت إلى جد جده عبد المطلب يعني جد النبي صلى الله عليه وسلم تبشره بحفيده تقول أنه جارك حفيد فجاء مستبشرا ودخل به الكعبة ودع الله وشكر له واختار له اسم محمد ولم يكن هذا الاسم معروفا في العرب جاء في بعض الروايات السير أن أمه وهي حامل أتاها آت يعني في المنام فقال إنك قد حملت بسيد هذه الأمة فإذا ولدت فأسميه محمد جاء في بعض أيضا السير أنه في ذلك الوقت الذين لهم اتصال باليهود وغيرهم أنهم كانوا يبشرونهم بأنه أطل عليكم زمان نبي فكان في بعضهم اثنين أو ثلاثة يعني ما جاءه من مولود سماه محمد يعني رغبة في من يكون يعني أن يكون ذلك النبي من أولاده ولكن الله عز وجل اختصى هذا الفضل لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال وختنه يوم سابعه كما كان العرب يفعلون جاء في بعض الآثار أنه ولد مختونا وهذا ليس بثابت وليس فيه ميزة إنما النبي صلى الله عليه وسلم ولد يعني كما ولد غيره من الأبناء بعضهم يقول إنه نزل يعني واعي عن يديه وهذه كلها يعني روايات يعني هي لا تثبت وهي لا تغير ففضلة النبي صلى الله عليه وسلم هي بهذه الرسالة بهذه البعثة بهذا النور الذي بعث به صلى الله عليه وسلم فخطمه عمه يوم السابع طبعا الـ الـ الـ الختام يعني هذا يعتبر من بقايا دين إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فكان الختان من دينه كذلك الحج وغيره من العبادات التي كانت موجودة في قريش وكان العرب يعني يعظمون البيت وغيره هذا كله من بقايا دين إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أول من أرضعته من المراضع بعد أمه ثويبة مولاة أبي لهب أبي لهب بلبني ابن لها يقال له مسروح هذه ثويبة مولاة يعني مملوكة لأبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم لأن ولدت له ولد اسمه مسروح وكانت قد أرضعت قبله حمزة ابن عبد المطلب وأرضعت بعده أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي إذن ثويبة هذه قد أرضعت سيد هذه الأمة صلى الله عليه وسلم وأرضعت سيد الشهداء حمزة حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضا وأرضعت بعده أيضا أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي ثويبة هذه أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم و لما أتوا بالنبي عليه الصلاة والسلام إليها فأرضعته ماذا فعلت ذهبت إلى سيدها وهو أبو لهب فبشرته قالت أبشر أن عبد الله جاءه ولد فلما بشرته بذلك أعتقها أبو لهب قال دام يعني مثلا أنك نقلتي هذا الخبر الطيب لي فأنت حرة لوجه الله فأعتقها قال عروة الذي روى الحديث لما مات أبو لهب رؤية في المنام فسئل يعني ما صنع الله بك استفاد من عتقه لثويبه بتبشيرها له بولادة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه إنه يأتي شيء يعني يخفف عنه بسبب عتقه لثويبه ولأنها كانت قد أربعت النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى طرف أصبعه. يعني يقول هذا الرضاع وهذا الأمر العتق لها بسبب ذلك يعني استفدت منه فائدة مع أنه قد مات على الشرك والكفر ونزل فيه قول الله عز وجل تبت يداء بلهب وتب وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الحال يعني مع عمه الذي كان أنه قال يعني أنه كان يحوط كما سيأتي فقال يعني أنه أنه أنه يعني شفق بأنه يكون في ضح ضاح من النار لأن عمه يعني كما هو معلوم كما سيأتي تولى حفظ النبي عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه ورعايته حتى مات حتى سمي ذلك العام الذي مات فيه عمه بعام الحزن يعني كما سيأتي في بني سعد وهذه منطقة جهة الطائف يعني قد يعني مرة حصل يعني أن ذهبت إلى تلك الأماكن طبعا في بعضهم يضع مكان يعني يقول إن هذا المسجد إنه كان فيه كذا ولكن يعني لا يثبت شيء من ذلك وإنما هناك من يخبرك يخبر أن هذه الأماكن بتلك الجبال والسهول قد ترعرع النبي صلى الله عليه وسلم في في بني سعد في ذلك المكان قال وكانت العادة من الحاضرين عند الحاضرين من العرب أن يلتمس المراضع لأولادهم ابتعادا لهم عن أمراض الحواضر لتقوى أجسامهم وتشتد أعصابهم ويتقن اللسان العربي في مهدهم يعني ما السبب الذي يجعل العرب يعني اللي يقول يعني أتى مجموعة من النساء إلى قريش يعني يبحث عن من اللي عنده ابن تأخذه ووتروضع كما في قصة حليمة سيأتي في الصفحة الثانية إنها قالت إن خرجنا نلتمس الرضعاء لأن هذا عادة عند العرب وقريش إن إن نسائهم لا يرضعن الأبناء قيل إنه الأشراف يعني وذول مكانه من الناس يعني من النساء لا يرضعن الأبناء هذا من الأسباب وقيل إنه عدم كفاية اللبن وقيل إنه لأجل الفوائد ولعل الأخير هو الأرجح إنه ال كانوا يحرصون على إرضاعه يعني من غير أمه ويكون ليس فقط الرضاع فقط وإنما يخرج لو كان مسألة الرضاع لجاءوا امرأة وجلست عندهم وترضعه ولكن القصد من الر... من ذلك إنه الرضاع مع الخروج به عن خارج أجواء المدن إلى أجواء ال يعني القبيعه الخارجية بحيث إنه يتراع يرى السماء وال وال والأرض و... يعني يمارس الحياة الطبيعية يعني بكل بساطة. فيرى كل شيء أمامه ليس مثل الآن يعني مثلا الآن موجود اللي ولد مثل تجد في غرف وكذا ما يرى السماء ولا يرى يعني الهواء ولا يرى شيء وترى يعني يمكن داخل يعني غرف وأحواش وغير ذلك هذا نشأته ليست كنشأت من نشأ وهو يرى ير يعني بعد ناظريه يرى السماء يرى الأرض الأجواء تكون يعني طبيعية ليس فيها نوع من يعني من الأشياء الاصطناعية وغير ذلك من الأشياء. فإذا كان التمس عبد المطالب المطاليب رسول الله صلى الله عليه وسلم المراضع واسترضا واسترضا عليهم رأت من بني سعد بن بكر وهي حليمة بنت أبي ذؤيب وزوجها الحارث بن عبد العزة المكنى بأبي كبشة من نفس القبيلة وإخوته صلى الله عليه وسلم من الرضاء هم عبد الله بن الحارث وأنيسة بنت الحارث وحذافة أو جدامة بنت الحارث وهي الشيماء لقب غلب على اسمها وكانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تساعد أمة في رعايتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تحضن وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمه حمزة ابن عبد المطلب مسترضعا في ابن سعد بن بكر فأرضعت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة، فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجهين، من ثويبة اللي مولات أبي بكر الأول اللي تكلمنا عنها، ومن جهة السعدية، فكان فهو يعني أخ النبي صلى الله عليه وسلم يعني من من جهتين. رأت حليمة يقول من بركته صلى الله عليه وسلم ما قصت منه العجب ولنتركها تروي ذلك مفصلا سنقرأ هذه القصة كاملة دون أن نقطعها ثم يكون إذا هناك تعليق قال ابن إسحاق كانت حليمة تحدث من بلدها تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه طبعا هي أخذت الابن حتى تثبت لهم يعني أنها ترى مع فيها لبن وأنه معه ابن صغير يرضع يعني حتى الناس اللي بيرضعون يعني الابن عنده ما يقولون والله هذه يمكن هذه الآن في آخر وقتها ما ما يكون فيها لبن أو أي شيء من الأشياء وإنما أحضرت ابنها حتى تثبت أنها, أنها فيها لبن قالت في نسوة من بني سعد بن أبي بكر ابن بكر تلتمس الرضعاء إنها خرجت يعني تلتمس الرضعاء قالت وذلك في سنة شهباء لم تبقي لنا شيئا سنة ما فيها مطر ولا فيها شيء يعني سنة مكفّرة لا أمطار ولا أشجار ولا حتى الحيوانات كذا تهلك قالت في سنة لم تبق لنا شيئا قالت فخرج فخرجت على أتان لي قمراء الأتان أنثى الحمار قمراء يعني لونه يشبه لون القمر معنا شارف لنا الشارف هو يعني من الإبل والله ما تبض بقطرة وما يعني ما فيها لبن ولا فيها شيء قالت وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا الله أكبر يعني شوف يعني صبيه لمعه ما ينام من قلة الحليب من بكائه من الجوع قالت ما في ثديي ما يغنيه وما في شارفنا ما يغذيه يعني الأم ليس فيها لبن وكذلك ما كان معهم ليس فيه لبن يكفيهم وخرجوا يعني يلتمسون لعل أحد لأنهم يسترضعون بالمال يعطونهم أهل الأولاد اللي يربعون عن لعلهم يغني عنهم شيء من ذلك قالت ولكن كنا نرجو الغيث والفرج فخرجت على أتاني تلك فلقد أدمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا يعني شقت عليهم في في في ذلك لأنه الكل متعب حتى الحيوانات التي هم عليها تتعب لأنه ليس أصلا تجد ما ما تأكله حتى قدمنا مكة الكميس الرضاع قالت فما من فما منن امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأذى إذا قيل لها إنه يتيم وهذا هو الشاهد لو كان والده حي في بداية ولادة ولم أقل له يتيم فقد مات قبل هذا واحد الأمر الثاني أن لما يقال هذا يتيم معناته أنه ليس له والد يعطي مال فكل واحد يعرض على رسول الله ولم تقول لأنا نظر هذا كذا وكذا يتيم قالت لا حاجة كذلك أعطونا غيره وذلك أن كنا نرد المعروف من أبي الصبي فكنا نقول يتيم يعني استغراب يعني من يبغاه اليتيم هذا نجعينا الآن دول رزق هذا ما يتيم يعني من بيعطينا مال وما عسى أن تصنع أمه وجده يعني يقول لك يعني عد أمها الآن واشتب تعطينا ولا جده إذا ما كان أبوه حاضره والذي يعطينا يسير حريس على ابنه ما رح نأخذه فكنا نكرهه لذلك فما بقيت امرأة قدمت معي إلا وأخذت رضيعاً غيري. فلما أجمعنا الانطلاق يعني خلاص جاء وقت العودة إلى بلادهم قلت لصاحبي والله إني لا أكره أن أرجع من بين سواحب ولم آخذ رضيعاً. شف هذا بداية التوفيق. والله لا ذهبنا إلى ذلك اليتيم ولا آخذ قال لا عليك أن تفعلي. يعني حتى هذا الله يعني يمكن لو رفض كان صار كلاما آخر ولكن الله عز وجل إذا أراد شيئا يسر أسبابه قال لا عليك أن تفعلي عسى أسى الله أن يجعل لنا فيه بركة نعم والله صارت البركة قالت فذهبت إليه فأخذته وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره صادقة والله أنا صراحة ما أخذته لا ما تعلم شيء عنه إلا إني ما وجد غيره. فقلت الآن الآن صوائح بكلن راجعت كل واحدة مع رضيع وأنا أرجع كذا فاضي بدون شيء خليني أخذها اليتيم بس. فلما شاورت صاحبة اللي معاها قال خذيه ويمكن ترى يمكن يصير فيه بركة عليك. قالت فذهبت إليه وأخذته. قالت فلما أخذته رجعت به إلى رحلي فلما وضعته في حجري يعني في حضنه. أقبل عليه ثدياء بما شاء الله أكبر. أقبل عليه ثدياء بما شاء من لبن فشرب حتى روي وشرب معه أخوه حتى روي ثم نام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. عادةً الطفل إذا كان جائع لا ينام لا ينام حتى يعوى فهذا مباشرةً منذ أن وضعته في حجرها صلى الله عليه وسلم أقبل اللبن من ثدياه فرضع هو ورضع أخوه حتى نام عليه الصلاة والسلام قالت وما كنا ننام معه قبل ذلك يعني تقول الله أن الطفل هذا طول الليالي الماضية وحن ما نقدر ننام من كثرة سياحة وبكائة منذ أن جان هذا الطفل وصار في حجري ورضع مع أخيه عمته البركة والخير قالت وقام زوجي إلى شارفنا تلك الشارف هذا اللي قلنا الآن أنها تعبانة ما فيها شيء أبد ولا قطرة حليب قال فإذا هي حافل أي مليء مليء تديها باللبن أو بالحليب قال قالت فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهي نريا وشبعا الله أكبر فبتنا بخير ليلة مع منهم شوفوا في البداية قالوا نأخذها اليتيم يعني الله يعين بس حنا الآن ولدنا اللي معنا نية من الجوع، فكيف بعد الأم معه بعد يتيم؟ يعني ممكن نرضعه بالشيء اللي معنا وكذا، لكن بعد إبرة ما ما في شيء نبي نأخذه من وراء لما نعيده بعدين إلى أهله، ما في مال ولا في شيء، ولا يرسلون لنا شيء ولا يعطوننا أي شيء، لأنه هذا يتيم. قالت فبتنا بخير ليلة، قالت يقول صاحبي حين أصبحنا يعني زوجة لما وعنده يقول تعلمي يا والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة صدق والله إنه لنسمة مباركة صلى الله عليه وسلم فقالت قلت والله إني لا ذلك قالت ثم خرجنا وركبت أنا أتاني وحملته عليها معي فوالله لقد طعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمرهم حتى إن صواعب لا يقولن لي ابنة أبي ذويب ويحكي اربعي علينا يا يقولون يا حليمة يا بنت أبي ذويب شوي شوي إحنا ما إحنا قادرين نلحقك كان أول حمار هذا الذي كانت آتي به إلى مكة كان منقطع واتعبتهم بالطريق من من من, من تعبه ومن شدة يعني ضعفه الآن انعكست الصورة صار هذا الحمار من أسرع شيء حتى أنه كان صوائحه يعني يقول يا حريم أرب حكي انتظري يعني لا تسرعين عن هذه السرعة الشديدة قالت حتى قالوا لها أليست هذه أتانك التي كنت خرجتي عليها يعني يقول أنت يعني غيرتي الحمار حمارك أنت غيرتي غطي حمار يعني غيره نشيط ولوش الأمر فأقول لهم فأقول لهم بل والله إنها لهي هي فيقولن والله إن لها شأنا قال ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا يعني شبعانه مليان لبن فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن سبحان الله هذا يعني في تلك البلاد يعني غنمه ترجع شبعانه مليان لبن غيره ما عندهم شيء ولا يجد ولا يجدها في ضرع حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم ويلكم إسرحوا حيث يسرح راعي بنتي أبي ذؤيب فتروح أغنامهم جياعا ما تبذ بقطرة لبن وتروح غنمي شباعا لبنا فلم نزل لتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته وفصاله يعني العامين وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا قالت فقدمنا به على أمه ونحن أحرس عليه مكتن فينا لما كنا نرى من بركته فكلمنا أمه وقلت لها لو تركت ابني عندي حتى يغلط فإنني أخشى عليه وذا مكة قالت طلب نزل به طلب نزل بها حتى ردته معنا. تحطموا يا إخو ولا خواتك في البركة يعني حتى أنا هذه اللي كانت يعني تقول الله يعين على هذا الآن تطالب أمه بعد السنتين اللي فترة الرضاع تقول لعلك ترجعين معي لن أخشى عليه وباء مكة وهكذا بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني سعد حتى إذا كانت السنة الرابعة أو الخامسة من مولده وقع له حادثة وهي شبق صدره. فقد روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه وصرعه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة قال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأنا أي خاطه ثم أعاده إلى مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظهرها يعني اللي ترضعه يقول الله أمه فقالوا إن محمدا قد قتل يعني ما شوفوا طايح وكذا فاستقبلوه وهو منتقع اللون أي متغير اللون قال أنس وكنت ذا أثر ذلك المخيطة في صدره صلى الله عليه وسلم لعلنا نقف عند هذه الحادثة و يكون الحديث إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله نقف على يعني أمه الحنون وهذا الشق لرسول صلى الله عليه وسلم قد حدث مرات كثيرة لكن أولها هذه الحادثة وسيأتي الحوادث التي شق فيها صدر النبي صلى الله عليه وسلم يعني من فوائدها إنه تهي أهل العصم والوحي وأيضا تعهد إلهي بهذا النبي الكريم كما سيأتي أنه حتى وهو شاب لم يكن له أي خلل أو أشياء ممن كانت تحدث للشباب في في مكة حتى يعني قبل بعثته صلى الله عليه وسلم أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير صلى الله وسلم على نبينا محمد كان حد عنده سؤال أو استفسار أو إضافة أو شيء تفضل تحبه.